وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظلنا أن ننتقون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال منهم